「君がいるのはシェファー ومن ثمرات النخيل والاحناب تتخذون منه سكرا و م يعقلون و أ و ح ى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ب ي و ت ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ان في ذلك لايه لقوميه فكرون و أ و ح ى ربك الى النحل ان اتخذ ي 「なる ا ل ولربك ذللا يخرج من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 والله خلقكم ثم يتوفى بسم الله ع ل ر ح م ن الرحيم ازواج ل م و ي و ع ه ب ل س ي و ن ا y e a h